بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله وصلات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى باداؤه المبادئ إن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وسائل مختلفة للدفاع عن الدعوة ومن هذه الوسائل أنه صلى الله عليه وسلم جادل الكفار وناقشهم في كثير من المسائل وصبر على أذاهم كثيرا ولكن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عصبية تحميل كانت له أسره كان له قوم وكذلك كان بعض الصحابة ومع ذلك لم يسلم صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من الأذا فما بالك بالمساكين الضعفاء من الصحابة الذين ليست لهم هذه العصبية وليست لهم هذه الحماية طيب عند ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المستضعفين أن يخرجوا من مكة أن يخرجوا من ظلم أهلها إلى مكان يكون فيه الأمن يكون فيه العدل يكون فيه الطمانينة والاستقرار ولما سأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان الذي يتوجهون إليه نظر النبي صلى الله عليه وسلم حوله فوجد أن ملك الحبشة الحبشة هذا جنوب مصر تحت السودان تحت بعد السودان الحبشة وجد أن ملك الحبشة وإن كان نصرانيا ولكنه ملك عادل لا يقبل الظلم ولا يرضى به فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الحبشة بعيدا عن أذى كريش وبطشها وكانت هذه هي الهجرة الأولى في الإسلام يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأولى عند ذلك تجهز ناس للحبشة تجهز ناس للخروج من ديارهم وأموالهم فرادا بدينهم كما أشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي أول هجرة من مكة وعدة أصحابها عدد الصحابة الذين هاجروا هذه الهجرة الأولى كانوا كم؟ كانوا عشرة رجال وخمسة نسوة وهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه وزوجه أم سلمة وأخوه لأمه أبو صبرة ابن أبي رهم وزوجه أم كلثوم بنت عامل وعامل بن ربيعة وزوجه ليلى وأبو حزيفة ابن عتبة ابن ربيعة وزوجه سهلة بنت سهيل هؤلاء رجال كل منهم يكون مع من يكون مع زوجه سهل بنت سهيل نعم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن مظعون رضي الله عنه ومصعب بن عميل وسهل بن البيضاء والزبيج بن العوام وجلهم من قريش جلهم يعني معظمهم من قريش وكان عليهم فيما روى ابن هشام عثمان بن مظعون وكان الأمير على هذه المجموعة الأولى كما جاء في رواية ابن هشام كان عليهم عثمان بن مظعون رضي الله عنه فصاروا على بركة الله ولما انتهوا إلى البحر استأجروا سفينة أوصلتهم إلى مقصدهم فأقاموا آمنين اختاروا سفينة عندما وصلوا إلى شاطئ البحر هم خرجوا من مكة متوجهين إلى جهه البحر، ومن جهه البحر يركبون السفينة تنزل بهم إلى الجنوب، إلى الحبشة. سألوا على بركة الله ولما انتهوا إلى البحر استأجلوا سفينة أوصلتهم إلى مقصدهم، فأقاموا آمنين من أذى من أذن يلحق بهم من المشركين، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. المسلمون في ذلك الوقت قليل بكل حال فهاجر منهم خمسة عشر وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قليل وفي ذلك الوقت طيب وبينما الأمر يزداد اشتدادا وبينما الأمر يشق على المسلمين دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته طيب كان لها أثر كبير في المستقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين إليك اللهم انصر الإسلام وارفع شانه بواحد من العمرين بمن هو أقرب إليك يا ربنا عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام عمر بن هشام أبو جهل وعمر بن الخطاب معروف فهمنا فكان, فكان الدعاء من نصيب عمر رضي الله عنه وفي هذا الوقت أسلم الشهم الهمام الشهم الرجل الصالح شهم هو فيه صفات الرجولة صفات الرجل الكاملة أسلم الشهم الهمام عمر بن الخطار العدوي القراشي رضي الله عنه بعدما كان أسلم بعدما كان عليه من كراهية للمسلمين وشدة أذاهم في إسلام عمر ولا قصص مختلفة بعضها أو أكثرها لم يثبت قالت ليلى إحدى المهاجرات لأرض الحبشة مع زوجها تقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس علينا في إسلامنا عمر لم يكن مسلما وكان من أشد الناس على المسلمين جدد كان يؤذيهم وكان يسبهم هكذا تقول ليلى قالت فلما ركبت بعيلي أريد أن نتوجه إلى أرض الحبشة لما ركبت الجمل ركبت أنا وزوجي نتوجه إلى أرض الحبشة إذا أنا به فقال لي إلى أين يا أم عبد الله فقلت قد اذيتمونا في ديننا نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى فقال صاحبكم الله طيب هذه المرأة تقول ركبت بعيري نحن نجهز للهجرة ويبدو أن عمر رضي الله عنه كان جارا لهم كان من جيرانهم فمر ووجدهم يتجهزون في الهجرة الأولى ما كانت قريش مستعدة لهذا وما كانت تفكر في مثل هذا فإن بخلاف في الهجرة الثانية سنعرف أنهم أرسلوا خلفها من يعود بها أرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وأرسل عمر بن العاص بعدها وسنعرف قصتها في هذا ما كانت قريش مهتمة في هذا الوقت فقال عمر إلى أين يا أم عبد الله إلى أين تذهبون قالت نخرج في أرض الله قد آذيتمونا في ديننا ونحن لا نستطيع أن نعبد ربنا فسنخرج لعلنا نستريح من أذاكم فكأن عمر حزنا لخروجهم هم من جيرانه فقال له صاحبكم الله الله معكم فهمنا تقول ليلى فلما جاء زوجي عامل أخبرته بما رأيت من جبقة عمر لما جاء زوجها عامل أخبرته قالت له لقد مر عمر بن الخطاب ورأيت كلامه لينا ليس كما هي عادته حتى قال صاحبكم الله وهكذا ويتكلم بلين فقال لها زوجها ترجينا أن يسلم أنت تظنين عندك رجاء أن يسلم عمر طيب ترجينا أن يسلم والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب هذا عمر إن أسلم الحمار لن يسلمه فهمنا من شدة ما كانوا يرون من عمر يعني ما كانوا يرون منه خيرا حتى إن عامرا لما سمع من زوجي هذا قال تظنينه يسلم أنا أظن أن لو أسلم الحمار أولا لن يسلم عمر أيضا من شدة ما كان عليه وذلك لما كان يراه من قسوته وشدته على المسلمين طيب وهذا هذا يدلك كيف كان عمر في الجاهلية كيف كان على المسلمين كيف كانت شدته لأنه دائما تقرأ في الجاهلية أخبار أبي جهل كيف كان أبو جهل وكيف كان مشهورا بالحكمة وكيف كان الناس يجتمعون حوله وكيف كان كانت منزلة ولا تسمع ذكرا كثيرا لعمر ولكنه كان موجودا وكان له شأن وكانت له منزلة وسنرى أنه لما أسلم لم يستطع أحد أن يكلمه كما كانوا يفعلون مع الآخرين فإن أبو بكر رضي الله عنه مع كونه غنيا ولكن لم يكن فيه الشدة كان أبو بكر رضي الله عنه لينا ترى بعض الناس من أصحاب الدين نعم له منزلة وله علم وله درجة وله حب بين الناس ولكن ليس فيه شدة فهمنا؟ فقد يمر عليه جاهل فيصب وهو يسامح أو يعفو أو يحلم أو مثل هذا أما عمر لم يكن كذلك عمر كان فيه شدة لا يستطيع أحد أن يفعل به هذا فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصابت بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. فإنه قال النبي فإنه صلى الله عليه وسلم قال قبيل إسلام عمر قبله بقليل كان النبي قد دعا اللهم يكون لدينا بعمر يكون لدينا في في رواية الترمذي وفي رواية أخرى اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام وكان إسلامه في دار بن ابي الأركم التي كان المسلمون يجتمعون فيها وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عمر حقق الله ماذا حقق الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه يقول عبد الله بن مسعود في روايه البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر فإنه ما زلنا أعزة يعني صار لنا العز منذ أسلم عمر فإنه رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن صلاته في المسجد يا رسول الله أنت الوحيد الذي تصلي عند المسجد عند المسجد الحرام الصحابة يذهبون إلى شعاب الجبال إلى الأودية إلى الأماكن المستثرة يصلون وحدهم أما النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي يصلي عند الكعبة فقال يا رسول الله إذا لنا أن نصلي عند الكعبة إذا لي وأنا أصلي هناك فهمنا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر يذهب ويصلي عند الكعبة وبدأ المسلمون يصلون عند الكعبة منذ أسلم عمر. قال هنا فإنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن صلاته في المسجد ففعل وقد أدرك الكفار كآبة شديدة كآبة حزن شديد ظهر على وجوههم. الكآبة أشد الحزن ظهرت كآبة شديدة على وجوه الكافرين حينما رأوا عمر أسلم لما رأوه أسلم ظهر حزن شديد على وجوههم، وكانوا قد أرادوا قتله أرادوا أن يقتلوا عمر حتى اجتمع جمع حول داره ينتظرونه، اجتمع جماعة حول دار عمر ينتظرون خروجه ليقتلوه فجاء العاص بن وائل السهمي، وهو من بني سهم حلفاء بني عدي قوم عمر جاء العاص بن وائل هذا أبو عمر بن العاص السهمي جاء وهو من بني سهم بنو سهم كان بينهم وبين بني عدي قوم عمر بينهم حلف الحلف قديما كان الاتفاق بين القبائل نحن وأنتم نعقد عقدا بيننا إذا قاتلكم أحد فنحن معكم عليه وإذا قاتلنا أحد فأنتم معنا عليه هذه الأحلاف المشهولة بين الدول اليوم كانت موجودة قديما بين القبائل فجاء وعليه حلة حبرة عليه حلة عليه ثوب جميل حبرة ملونة وقميص مكفوف بحرير ويلبس قميصا هذا القميص على أطرافه الحرير تجد على ال... يرسم ال... الآن يرسمون ال... النقش على أطراف الثوب على أطرافه حرير فقال لعمر ما بالك يعني ما شأنك قال زعم قوم أنهم سيقتلونني إن أسلمت قال له لا سبيل إليك يعني لا تقلق فأنا جار لك طيب قوم كثيرون ينتظرون أمام باب عمر يريدون خروجه ليقتلوه فجاء العاص بن وائل وسأله ما الأمر يا عمر قال هؤلاء يجتمعون لقتلي فقال لا تقلق لا سبيل إليك لن يصلوا إليك فأنا جار لك أنا المسؤول العاص بنوائل مثل أبي جهل مثله فلان هو سيد من سادات القوم فخرج العاص بنوائل فوجد الناس قد سال بهم الوادي الناس كثيرون جدا تعرف الماء إذا نزل من الجبل الماء ينزل من الجبل بين ينزل بين جبلين في أخفض مكان هذا المكان المخفض يسمى واديا هنا سال الوادي بالناس يعني لم يصل الوادي بالماء لم يكن السيل ماء بل كان السيل ناسا قال فوجد الناس قد سال بهم الوادي الوادي مملوء بالناس فقال أين تريدون فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبع قال لا سبيل إليه لن تصل إليه هو في حمايتي أنا جار له فرجع الناس من حيث أتوا رجع الناس كما كما جاؤوا. أين, أين تذهبون؟ أين مم. المكان الذي تريدون الذهاب إليه؟ فهذا <تصفيق> هذا الأمر الذي ورد صحيحا في إسلام عمر. أما قصة أن أما قصة أنه أراد الذهاب إلى قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الناس إلى أين تذهب؟ فلا اقتل هذا الذي فج جماعتنا؟ فقال انظر إلى أهلك أولا. فقال من؟ قال فاطمة أخته قد أسلمت هي وزوجها فذهب إلى بيت فاطمة يدق الباب دقا شديدا وعندهم فإن هذه القصة التي اشتهرت ثم سمعهم يقرؤون فقال ما هذا الذي كنتم تقرؤون قالوا لا شيء فضرب أخته وسال الدم من فنها فإن فقالت أنت نجس ولا يجوز لك أن تمسك كتاب الله فأمرته فتوضأ ثم قرأ وكان عمر رضي الله عنه من القليل من العرب الذين يقرؤون يستطيع القراءة والكتابة فقرأ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى فان الايات من اول سوره طه ثم اسلم هذه القصة لم تثبت باسناد قوي وهي مشهوره في كتب السيره ولكنها ليست ثابته باسناد قوي والمشهور انه اسلم بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وعلمنا أنه قبل ذلك أسلم من أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان حمزة أيضا من أشد الناس على قريش. طيب وجاء في الأثر أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه ذهب إلى دار الأرقم بن الأرقم سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدله المسلمون إلى أنه في دار الأرقم فذهب النبي صلى الله فذهب عمر إلى دار الأرقم يدق الباب. وكان دقه شديدا هو يدق الباب شديدا شديداً فلما سمع الناس الذين في الداخل هذا الدق الشديد قلقوا حتى نظر بعضهم من بين الباب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم انه عمر هذه مصيبة قد جاءنا عمر هم لا يدلون لما جاء فقال حمزة رضي الله عنه وما عمر يعني وما الأمر إن كان عمر أو غير ذلك طيب إن كان يريد خيرا بذلناه له إذا جاء يريد خيرا أعطيناه وإن كان يريد غير ذلك قتلناه بسيفه طيب هذا كلام حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه وقام ففتح له فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فأنسك النبي بثيابه وقال أما آن لك يا عمر يعني ما جاء الوقت لكي تسلم طيب فشهد عمر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكبر الناس ثم خرج المسلمون بعد ذلك في صفين يمشي بينهما النبي صلى الله عليه وسلم صف أمامه حمزة وصف أمامه عمر يكبرون والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهذا من قول ماذا وهذا يدل عليه قول عبد الله بن مسعود ما زلنا منذ أسلم عمر يعني ظهر للإسلام ماذا ظهرت له عزة ظهرت له كلمة ظهرت له قوة منذ أسلم عمر رضي الله عنه هذا بإسلام عمر هجر المسلمون المستضعفون إلى الحبشة وظلوا هناك ثلاثة أشهر في الحبشة وفي هذا الوقت نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم نزلت سورة النجم والنجم إذا هو. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصورة عند الكعبة وهو يرفع بها صوتا وفي آخر الصورة يقول الله تعالى من هذا الحديث تعجبون هذا, الحديث هذا الدين الجديد هذا القرآن الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أنتم تضحكون ولا وأنتم سامدون قال ابن عباس سامدون يعني مغنون قال سامدون يعني تغنون فاسجدوا لله واعبدوه طيب فسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في, هذه في هذا الموضع سجود تلاوة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد الكافرون أيضا طيب لما سمعوا هذه الكلمات العظيمة سجد المسلمون وسجد الكافرون أيضا فأيهو يقال إلا رجل طيب لم يسجد بل رفع شيئا من التراب وضعه على رأسه طيب وقال يكفيني, يكفيني هذا وصل هذا الخبر إلى الحبشة هذا الخبر وصل إلى الحبشة أن قريشا أسلمت فقال الصحابة هناك إذا كان القريش أسلمت فلما نبقى هنا في مكاننا هذه بلاد أخرى بعيدة عن أهلهم ليست على لغتهم ليست على عاداتهم ليست على اسلوب حياتهم إذا كان قريش أسلمت فلما البقاء فرجع, المسلم فرجع المسلمون إلى مكة مجرة ثانية بعد ثلاثة أشهر ولكنهم عندما اقتربوا من مكة تبين لهم الخبر وعرفوا أن الأمر لم يكن حقيقة وأن قريش ما اسلمت فإن ورجع بعضهم مرة ثانية إلى الحبشة ودخل بعضهم لم يصبر على الهجرة فدخل بعضهم مكة مستترا أو مستجيرا ببعض من أجاره حتى دخل يقول المصنف هنا وبعد ثلاثة أشهر من خروج مهاجر الحبشة رجعوا إلى مكة حيث لا تتيصل لهم الاقامه فيها لأنهم قليل العدد وفي الكثرة بعض الأنصي. يعني هم لم يستريحوا هناك في دار الغلبه هذه بلاد غريبه ليست على أحوالهم فإن فقوال في الكثرة بعض الأنس في الكثرة عندما يكون العدد كثيرا يكون بعض الاطمئنان بعض الانس الأنس عكس الوحشة أو الخوف وأضف إلى ذلك أنهم أشراف كريشا زيد على ذلك أن بعض منهم من زادة القوم هذا رثمان رضي الله عنه وزوجه زوجه بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية فهنا عبد الرحمن بن عوف سنرى أن عبد الرحمن بن عوف صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا مشهورا وكان أخر للنبي صلى الله عليه وسلم من أجدع وكان صاحبا له من الصغر عثمان بن مظعون، مصعب بن عمير، هم من سادة القوم، فهؤلاء لا يطيب لهم عيش في دار الغربة بهذه الحالة. ما لا يطيب؟ لا يطيب، لا يكون طيباً، لا يحسن لهم أن يعيشوا في هذه الدار، في دار الغربة. وقد أُولع بعض المؤرخين بحكاية، أُولعوا بمعنى معنى جدا جداً. نعم. نقول فلان مولع بكذا يعني هو محب مشغول بها دائما زيد مولع بالقصص علي مولع بالنحو مولع به يعني محب له متعلق به أولا بعض المؤرخين بحكاية يجعلونها سببا في رجوع مهاجر الحبشه طيب انتبه جدا نحن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ماذا قال سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى السورة في النهاية وفي النهاية سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد المسلمون وسجد المشركون أيضا ووصل هذا الخبر إلى الحبشة أن قريشا أسلمت كما كنا طيب هنا شيء يذكر من يعني من من كلام لا يصح في هذا الموضع في هذه الصورة حيث اشتهر بين أهل التاريخ بين المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم لما قرأ سورة النجم وفيها أفرأيت ملاة والعزة ومنات اللات والعزة اللات والعزة من أصنام الجاهلية أفرأيت ملاة والعزة ومنات الثالثة الأخرى الثالثة مناة هذا صنم أيضا كانوا يعبدونه الثالثة الثالثة يعني هي التي بعدهم بعد اللات والعزة هي الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنزة تلك إذن قسمة ضيظة لكم الذكر تحبون الأولاد كانوا يقولون عن الملائكة بنات الله وهذا من قبيح ما قالوا أيضا القريش أو المشركون كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله طيب فهم شر من النصارى النصارى قالوا عن عيسى هو ابن الله فنسبوا له الولد حاشاه سبحانه وهو كذب أما هؤلاء فزاد الأمر سوءا فوصفوا لله البنت وهم لا يحبون البنات لا يحبون البنات لأنفسهم إذا ولد لأحدهم بنته كان حزينا غاضبا ثم لما ارادوا النسبة إلى الله نسبوا له البنات هذا من قبيح قولا المهم أن أهل التاريخ هنا في هذا الموضع يقولون إن النبي لما قرأ هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى جاء الشيطان فوسوس في آذان الكافرين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتلتجا يعني أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى زيد هنا ايتان قيل زادهما الشيطان في أذان القوم تلك الغرانيق العلا الغرانيق جمع غزنوق قالوا هو نوع من الطير كبير الحجم والمقصود هذه هي الملائكة هم يقولون أو يقال في هذا الموضع أنه قال هذه اللات والعزة هي الآلهة العظيمة وإن شفاعتهن لا لتلتجى وإن هذه الآلهة تشفع يوم القيامة وشفاعتها مرجوة وبهذا السبب سجد المشركون في آخر الصورة حتى قيل وهذا الكلام باطل من أكثر من وجه والمصنف هنا ترك مسألة سيرة ودخل في هذا الموضوع تفصيلا يبين بطلانه وهو ليس من الأمر ولكن أراد أن ينبه على هذه المسألة فقال عن المؤرخون اشتهر بين المؤرخين في هذا الموضع هذه المسألة أولع بعض المؤرخين بحكاية اشتهرت بينهم هذه الحكاية يجعلونها سببا في رجوع مهاجر الحبشة وهي أنه بلغهم إسلام قومهم حينما قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم سوره النجم وتكلم فيها كلاما حسنا عن آلهتهم أين الكلام الحسن؟ قالوا قال بعد أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلاء الغرانيق جمع غرنوك نوع من الطير ويراد بها الملائكة يشبهون الملائكة بها تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لتلتجا فسجدوا إعظاما لذلك سجدوا تعظيما لالهتهم وفرحا يقول المصنف هنا وهذا الأمر مما لا تجوز روايته إلا من قليل الإدراك الذين ينقلون كل ما وجدوا هذا الأمر لا يصح نقله لا يصح نقله إلا من, من, إلا من الجماعة ضعيفة العقل التي لا تدري ماذا تنقل هم ينقلون كلاما كل ما وجد في الكتب كل ما سمعوه نقلوه فهمنا إذا قال لك رجل رأيت فيلا لن يطير في الهواء طيب فأنت لا تنقل هذا الكلام لأنه لا يعقل تقول هو كيف يطير الفيل مثل هذا الكلام لا يستحق أن ينشر وأن نتكلم به فكيف للنبي صلى الله عليه وسلم يضم آلياتهم اللات والعزة ومنات السالفة الأخرى الأخرى هذا بمعنى ماذا بمعنى المتأخرة أحيانا نقول استهزاء وتناقص فهمت كما يقول مثلا في هذه المسألة تكلم زيد وتكلم عمرو وتكلم خالد أيضا ما معنى تكلم خالد أيضا يعني حتى خالد الذي ليس له قيمة هو أيضا تكلم فهنا ومنات أيضا معها فهذا أسلوب ماذا أسلوب تنقص ألكم الذكر وله الأنثى تلك أيضا قسمة ضيظة هذه قسمة ظالمة جائرة ليست صحيحة فكيف يكون الكلام هكذا ثم بين هذا الكلام تعظيم لهذه الآلهة فعقلا هذا أصلا السياق لا يقبل هذا بعيدا من السند والمتن والنظر الصحيح فهنا يقول هذا لا يجوز روايته إلا من قليل الإدراك الذين ينقلون كل ما وجدوا غير متسدقين من صحاب هذا من قليل العقول الذين ينقلون كل شيء بدون تثبت وهنا نحن أولئي نسوق لك أدلة النقل والعقل على بطلان ما ذكر نحن الآن سنسوق لك القصة سنسوق لك الأدلة العقلية والأدلة النقلية التي تدل على أن هذه القصة باطلة نسوق يعني ساق يسوق أصلا فلان يسوق الإبن يعني يحركها أمامه يمشي بعصاه يسوق الغنم يعني يحركها فقال أنا لا أسوق غنما أنا أسوق أدلة دليلا بعد دليل بعد دليل أسوقها كلها لك أدلة من النقل من النقل يعني من عن في القرآن والسنة وعن الصحابة وعن التابعين ومثل هذا وأدلة أخرى أسوقها لك من العقل على بطلان ما ذكر أولا نقول أما هذا الحديث الذي ورد في هذا فسنده ومتنه قلقان في السند شيء وفي المتن شيء فالسند نبدأ بمسألة الإسناد أولا وهكذا تكون دراسة علم الحديث دراسة علم الحديث من وجهين من جهة السند من الذي غوى الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ننظر إلى فلان وفلان وفلان هؤلاء ما أحوالهم هل كانوا صالحين هل كانوا غير ذلك هل اشتهر عن بعضهم كذب أو نسيان أو خطأ هل كان ثقة هل كان حافظا هل كان ننظر في هذا فهذا الحديث في سنده كلامه طيب ثم ننظر بعد ذلك إلى متن الحديث تكلمنا عن السند نتكلم عن أصل الحديث هل هذا الحديث موافق لما جاء به القرآن والسنة هل هذا الحديث فيه شيء يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان كذلك لم يثبت لأن دين الله تعالى لا يطع قال هنا أما الحديث فسنده ومتنه قلقان فالسند قال فيه القاضي عياض في الشفاء لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم القاضي عياض يقول هذا الحديث لم يخرجه واحد من أصحاب الصحة البخاري مسلم التجميذي ابن ماجا النسائي أبو داود لم يذكر هذا الحديث واحد من أصحاب الأحاديث الصحيحة الذين اشترطوا الصحة في الكتبين لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم هذا من جهة السند وأما المبن فليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المشركون مجانين أصحاب النبي والمشركون ليس مجانين حتى يسمعوا مدحا أثناء دم. ويجوز ذلك عليهم، يعني هؤلاء أطلق الصحابة, الصحابة ربما يقول قائل سكت الصحابة لأن النبي صلى الله يستحيون من النبي صلى الله عليه وسلم هل الكفار مجانين عندما نقول لهم آلهتكم ليس لها قيمة وليس لها منزلة وهي الآلهة العظمى وهي التي تقبل شفاعتها فكيف نقول لشخص أنت جيد مؤدب كسلام فإن مثلا كذوب فكيف يكون ممدوحا ومزموما في نفس الوقت فهذا لا يعقل لا من الصحابة يعني لا يقبل عقلا لا من الصحابة ولا من المشركين لأن القرآن بعد أن ذكر الأصنام قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بآمن سلطان هذه أسماء سميتموها أنتم وآبانكم لم ينزل الله تعالى بها دليلا ولم ينزل بها سلطانا وهذا هذا دليل على أن الكلام الذي ذكروه قبل ذلك لا يصح ولو كان ذلك قد حصل لاتخذه الكفار حجة يحاجونه بها وقت هذه هذا دليل ثاني لو أن هذا الكلام صحيح ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الغرانيق العلا كما يزعم هؤلاء الذين قالوا لو أن هذا حدث لكان الكفار بعد ذلك كلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذم آلياته كانوا يقولون نسيت في يوم كذا عندما قلت كذا وكذا ولكن ما ثبت أن الكفار حاج النبي يعني جاو عليه بالحجة ولا مره بهذا الكلام فهمنا لو ثبت هذا لكان المشركون لا يسقطون كلما ذم النبي آلهتهم كما جاء في آيات كثيرة بعد ذلك كانوا يقولون له ولكنك قلت في يوم من الأيام كذا ولكن لم يحدث منهم ذلك فدل على أن هذا القول لم يكن موجودا أصلا إنما أوجده بعض المتأخرين فهمنا بدليل قال يا بدليل أن هذا الأمر أعظم من أمر تحويل الكبلة تحول القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام جاء لهم يتكلمون كلاما كثيرا أيهما أولى تحول أن نحن نعبد الله وبدل من أن نتوجه إلى بيت المقدس توجهنا إلى الكعبة فما هذا أسهل أو نحن نعبد الله ثم نمدح أصنام الكافرين أيهما أسهل تحويل القبلة يصعب ومع ذلك تكلم المشركون في تحويل القبلة كلاما طويلا فكيف تكلموا فيه ولم يتكلموا في هذا الأمر وهو أشد قال وليس هذا القيل ليس هذا القول ليس ذلك القيل أقل من تحويل القبلة إلى الكعبة ليس هذا أقل من تحويل القبلة وهذا قالوا فيه ما قالوا كان تحول القبلة تكلموا فيه كلاما طويلا حتى سمهم الله صفهاء وأنزل فيهم سيقول صفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولكن لم يسمع عن أي واحد من رجالاتهم والمتصدرين للعناد منهم أنه قال ما لك ذممت آلهتنا بعد أن مدحتها لم يسمع عن واحد منهم أنه قال هذا القول كيف تضم تنا بعد مدحها وكان ذلك أولى لهم من تجريد السيوف. هذا كان أسهل لهم من رفع السيوف على النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى من تجريد السيوف وبذل مهج الرجال المهجة هي الروح هو يقصد الروح كان هذا أسهل من ماذا أسهل من حمل السيف ومن بذل مهاجر رجال يعني بذل الأرواح في الكتاب على أن هذا الفريق من المؤرخين الذين ينقلون هذه القصة هؤلاء المؤرخون الذين ينقلون هذه العبارة ويجعلونها سببا لرجوع مهاجر الحبشة يجعلون هذه العبارة هي السبب يقولون هذا هو سبب رجوع المهاجرين هذا الفريق يقول أثناء كلامهم يقولون إن الهجرة كانت في رجب وإن الرجوع كان في شوال فيما؟ الهجرة في رجب هكذا يقولون هذا الفريق يقول هاجر المسلمون في شهر رجب إذن رجب رجب شعبان رمضان ثلاثة أشهر ثم رجعوا في شوال رجع المسلمون في شوال إذا تم كانت الهجرة في ثلاثة أشهر فهذا الفريق يقول إن المسلمين هاجروا في رجب ورجعوا في شوال وإن هذه الصورة نزلت في شهر رمضان رجب شعبان رمضان هذه الصورة نزلت في رمضان طيب والسؤال إذا كانت الصورة نزلت في شهر رمضان فمتى وصل الخبر إلى الحبشة ومتى علم المسلمون به ثم رجع المسلمون من الحبشة إلى مكة في هذا الوقت القصير السفر قديما ليس, ليس في يوم وليلة فإن والأخضار قديما لا تنتقل بالشبكة الدولية ولا تنتقل بالاتصالات والهواتف كان ينبغي أن رجلا يخرج من مكة بعد شهر رمضان هذا في رمضان يخرج بعد أن سمع بالآيات فيذهب بها إلى الحبشة فيبلغهم بالأمر حدث كذا وكذا فيفكر المسلمون في هذه المسألة أسلم قريش فيجتمع المسلمون ثم يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى مكة هذا كله لا يكفي في هذه المدة ذهاب ورجوع لا يكفي في هذه المدة ولهذا يقول المؤرقون هنا ينقلون أن هذه العبارة الذين ينقلون هذه العبارة يجعلونها سببا لرجوع المهاجرين من الحبشة هم يقولون أثناء كلامهم إن الإجرسة كانت في رجب وإن رجوع كان في شوال وإن نزول صورة النجم كان في شهر رمضان إذن المدة بين نزول الصورة وبين رجوع المهاجرين شهر واحد والمتأمر الذي يتأمل الذي ينظر بدقة في هذا الموضع المتأمر أدنى تأمل الذي ينظر أقل نظر يرى أن الشهر كان لا يكفي في ذلك الزمن للذهاب من مكة إلى الحبشة والإياب منها الذي ينظر أقل نظر يرى أن هذا الشهر لا يكفي الشهر لا يكفي للذهاب إلى ماذا؟ لذهاب من مكة إلى الحبشة لأن لا بد لشخص أن يذهب بالخبر أولاً ثم يخبرون ثم هم يذهبون فِيمَه؟ لأنه لم يكن إذاك مراكب بخارية تسهل السير في البحر المراكب البخارية هي السفن اليوم التي تعمل بالنفط لم يكن في ذلك اليوم في ذلك الزمان المراكب البخارية تعمل بالبخار والنفط التي تمشي بسرعة بل السفر قديما كان بماذا؟ يحركون بأيديهم أو بالأشريعة وهذا يستغرق وقتا لم يكن إذ ذاك يعني في ذلك الوقت مراكب بخارية تسهل السيرة في البحر ولا تلغراف. تلغراف هذا جديد اليوم الذي يرسلون رسائل به من خلال الهاتف يوصل خبر إسلام قريش لمن بن فلا غرابة بعد ذلك إن كنا إن هذه الخرافة من موضوعات أهل الأهواء الذين ابتلى الله تعالى بهم هذا الدين لا عجب بعد ذلك أن نقول إن هذه خرافة ما معنى خرافة الخرافة هو هي القول الذي هو خارج حدود العقل مثل الأساطير تعرفوا أسطورة نقول أسطورة ونقول خرافة أيضا الخرافة مثل الجن الذي يأخذ الناس إلى عالم الجن ويجدون حياتهم كذا والسلوك وما يأكلون وما يشربون مثل هذا هذا نسميه خرافة الخرافة مثل الثعبان الذي له سبعة رؤوس فإذا قطعت رأسه خرج منها سبعة رؤوس ولا يقتل إلا بكذا هذا كله يسمى خرافة هذه قصة تدخل مع هذه الخرافات. أن النبي يقول للقوم وهو يضم أصنامه هذه أصنام عالية لها شفاعة كيف تكون لها شفاعة وهي مزمومة فهذه قصة تدخل مع هذه الخرافات من موضوعات أهل الأهواء أهل الهوى هم الذين وضعوها في, في كتب التاريخ والسيئة الذين ابتلى الله بهم هذا الدين هؤلاء بعض الناس الذين ابتلى الله الإسلام بهم ترى هذا في ال في في المتصوفة وفي مثل هؤلاء الذين يريدون جمع الناس حولهم فتجد لهم قصصا عجيبة وتجد لهم احوالا غريبة يتكلمون بها يستملون بها القلوب ولكن الحمد لله فقد من الله علينا بحفظ كتابنا المجيد الذي يحكم بيننا وبين كل مفتغ كذاب طيب الله سبحانه حفظ هذا الكتاب ولله الحمد والمنا وإلا لدخل مثل هذا الكلام الباطل فيه والقرآن الذي بين أيدينا ليس فيه هذا الكلام حتى في نفس السورة في نفس سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى لا يتكلم النبي من عند نفسه لا ينطق عن الهوى فكيف ينطق بهذا الذي قلتم والذي يلقيه الشيطان من أقبح ما يروى يعني كلام الشيطان لا يجوز روايته فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يجري على لسانه مما يبث الشكوك في الوحي كيف يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم قوله يشكك في الوحي الأمر الذي يريده السفهاء رد الله كيدهم في ناحهم طيب وهذا التشكيك في الوحي هذا هو الأمر الذي يريده هؤلاء الذين ينشرون هذه القصة يريدون أن يبينوا شكا في الوحي فإن من أي جهة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو لم يقل فهم يناقشون لكي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فما يدرينا أنه في الصور الأخرى لا يوجد كثير من الكلام مثل هذا ونحن لا نعلم إذا ثبت في موضع فإنه يجوز عقلا أن يثبت في أي موضع فكلما جئتك بآية أو بدليل تقول هذا من وسوسة الشيطان مثلا وإن كان كذلك فيقع الشك في الوحي كله وهذا ما يريده هؤلاء الخبثاء. فهمنا بعض الأشياء صراها صغيرة في البداية، ولبما لا قيمة لها، هذا قول باطل، قول صغير، قول لا قيمة له. ولكن من خلف هذا القول الذي لا قيمة له، ستجد كثيرا من المشاكل. فهمنا الشيعة الذين تكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة ليسوا معصومين ولا مشكلة أن يلتد بعضهم ولا بأس أن يقول بعضهم كذا ويحدث خلاف إن سلمنا للشيعة بهذا الكلام إذا سلمنا بهذا الخطوة فإن فإننا نكذب القرآن لأن الصحابة هم الذين نقلوه إلينا وإن كان الصحابة قد ارتدوا وثبت عليهم الكذب فما الذي يمنع أنهم كذبوا في نقل القرآن وأن القرآن ليس كلاما من عند الله فهذه خطوه قد يقول قائل نعم لا بأس أن يخطئ عمر أن يقول أبو بكر كلاما لا بأس أن يكون كذف انسان غير معصوم نقول له انتبه ما قال أحد هو معصوم ولكن نقول إن هذا الذي يقوله هؤلاء المجرمون خطوة إن سلمت بهذه الخطوة فهمنا؟ وإذا تساهلت فيها ستجد خلفها ما هو أشق منها وهكذا فهذا الأمر الذي يريده هؤلاء السفهاء يقول المصنف والذي ورد في الصحيح في موضوع هذا السجود الذي ورد في الكتب الصحيحة بأسانيد صحيحة في موضوع السجود ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم إذا هوى الصورة فسجد سجد النبي في نهاية الصورة وسجد من كان معه من المسلمين ومن المشركين إلا رجلا أخذ كفا من حصى إلا رجل أخذ كفا يعني بملء كفه من الحصى من الأرض استكبر عن السجود فوضعه على رأسه وضعه على جبهته وقال يكفيني هذا يقول عبد الله بن مسعود فرأيته قتل بعد كافرا رأيت هذا الرجل وقد قتل على كفر وليس في هذا الحديث أدنى دلالة على أن الذين سجدوا معه هم مشركون بل الذي يفيده قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرأيته قتل بعد كافرا الذي يفيد هذا أن هذا الرجل ربما كان مسلما ثم كفر ربما هذا ظاهر الكلام إذا قال عبد الله فسجد القوم إلا رجلا وضع على رأسه الحصى وقال هذا يكفيني هذا يوحي يشير إلى أنه كان مسلما ثم استدى وهذا ما حصل من بعض ضعاف القلوب الذين لم يتحملوا الأذى ومنهم منهم علي ابن اميه ابن خلف تمام طيب تمام هل الشيخ ابن عصيمين رحمه الله تعالى له تعليق على كلام الشيخ الخضري هنا قال لا بل الظاهر انهم سجدوا جميعا المسلم والكافر منهم وأن قوله إلا رجل رفع كفه من حصى وقال هذه يكفيني فرأيته بعد ذلك أكتل كافرا قال هذا ليس فيه دليل على أنه كان مسلما والتد بل فيه دليل أنه مات كافرا فربما كان مسلما والتد هذا مقبول، وربما كان كافرا ومات على كفره هذا مقبول، هو يقول أن كلام الشيخ هنا ليس محفظاً ليس بدق بدقة طيب أطال المصنف هنا في هذه المسألة لأنها موجودة في بعض كتب السير فأراد أن يبين بطلانها ثم قال هذا ولما رجع مهاجر الحبشة لما رجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة لم يتمكن من الدخول إليها إلا من وجد له مجيغا هذا أسلوب عند العرب قلنا إنهم إذا دخلوا في مكان ليس من أماكنهم أو من أماكنهم ولكنه يخشى حتى يصل إلى مكانه إلى بيته فإنهم يطلب الجوال والجوال هو الحماية يطلب الحماية من بعض السادة الذين هم في هذا المكان فلم يتمكن من الدخول إليها إلا من وجد له مجرا فدخل أبو سلمة في جوار خاله أبي طالب ودخل عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة وقد ربض عليه جواره حينما رأى ما صنعه بالمسلمين فلم يرضى أن يكون مرتاحا وإخوانه يعذبون قمنا والقصة ايضا فيها كلام ولكن هذا ما قيل تمام. ما زالت قريش تبحث عن وسيلة لوقف النبي صلى الله عليه وسلم حاولت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام مع من؟ مع عمه وحاولت بإذاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاولت بعرض المال على النبي صلى الله عليه وسلم المال والشرف والمنزله كما قلنا فين وحاولت بعباده آلهتنا شهرا وبعباده إلهك شهرا وحاولت ب ب لا حاولت ب ان يقبلوا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يبدل القران وان لا يظهر الهتهم بالصور وحاولت بطلب المعجزات العجيبة التي يعجزون بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع كل هذه المحاولات لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا واستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته فجاءوا بفكرة جديدة ذهبوا إلى أبي طالب وقالوا يا أبا طالب ترى فلان ابن فلان هل ترى فلانا قال نعم قالوا ما رأيك به قال هو شاب صالح جيد هو فلان ابن فلان من سادة القوم قالوا ما رأيك نعطيك هذا الولد نعطيك هذا الرجل. هو شاب كبير السن. وتعطينا محمدا ولد بولد خذ هذا وأعطنا هذا فهمنا فقال لهم أبو طالب بيس ما قلتهم هذا بيس القول تعطونني ولدكم أطعمه لكم أخذوه لكم وأعطيكم ولدي تقتلونه هذا أين العقول أنا أعطيكم ولدي لتقتلوه وتعطون ابنكم أطعمه لكم وأربيه هذا لا يكون أبدا هذا كلام يعني تعجب أين كانت العقول وعند ذلك لما وجد قريش أنه لا سبيل لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي وجه اجتمعت خريش في دار الندوة وتعاهدت على كتابة صحيفة هذه الصحيفة فيها تضييق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل قومه من بني هاشم وبني عبد المطلب يضيقون عليهم لا يبيعون لهم لا يشترون منهم لا يزوجونهم لا يتزوجون منهم يمنعون عنهم الطعام والشراب ويرضيقون عليهم حتى يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم كتابة الصحيحة لما ضاقت الحيل بكفار قريش عرضوا على بني عبد مناف الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دية مضاعفة كم الدية الدية مئة جمل سنعطيكم مئتين وناخذ محمدا فابوا عليهم ذلك فلم يقبلوا ثم عرضوا على أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبانهم سنعطيك سيدا من شبابنا يتبناه يعني يجعله ابنا له ويسلم إليهم ابن أخيه فقال لهم عجبا لكم تعطوني ابنكم اغذوه أخذوه يعني أطعمه وأعطيكم ولدي تقتلونه وأعطيكم ابني تقتلونه فلما رأوا ذلك لما رأوا أن لا سبيل إلى التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا ذلك أجمعوا أمرهم على منابذة بني هاشم اتفقوا على منابذتهم منابذتهم يعني مخاصمتهم بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف وإخراجهم من مكة والتضييق عليهم طيب فلا يبيعونهم شيئا لا يبيعون لهم شيئا ولا يبتاعون منهم لا يبيعون ولا يبتاعون لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم حتى يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم للقتل حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل وكتبوا بذلك صحيفة كتبوا صحيفة كتبوا عقدا بذلك بينهم ووضعوها في جوف الكعبة ووضعوا هذه الصحيفة في داخل الكعمة فانحاز بن هاشم بسبب ذلك في شعب أبي طالب شعب الشعب هو المكان بين الجبال انحاز أو دخل المسلمون والمشركون من بني هاشم وبني عبد المطلب دخلوا في شعب أبي طالب ودخل معهم بن المطلب دخل معهم بن المطلب سواء في ذلك مسلمهم يستوي في ذلك المسلم والكافر ما عدا أبا لهب إلا أبو لهب فلم يدخل معهم لأنه كان مع قريش ضد قومه فإنه كان مع قريش وانخذل عنهم بنو عميهم عن عبد شمس ونوفا ابني عبد مناف طيب هؤلاء أبناء عبد مناف أربعة من هاشم والمطالب أبناء عبد مناف هاشم والمطالب ونوفل وعبد شمس فهمها فكان تضييقه على بني طالب على أبناء المطالب بني المطالب وبني هاشم أما بني عبد شمس وبنو نوفل فقد كانوا مع المشركين أيضا وخرج من بني المطلب من؟ أبو لهب، فكان مع المشركين أيضا انخذل عنهم يعني تأخر عنهم وتركهم بنو عميهم عبد شمس ونوفا ابني عبد مناف فجهد القوم تعب المسلمون والمشركون من بني هاشم وبني المطلب تعبوا كثيرا في هذا الحصال في هذا التضييق لا يستطيعون السفر لا يستطيعون الخروج هم في سجن لا يجدون طعاما ولا شرابا جاهد القوم تعبوا جدا حتى كانوا يأكلون ورق الشجر كانوا يأكلون الورق من الشجر من كل الطعام وكان أعداؤهم يمنعون التجار من مبايعتهم كان أعداؤهم من, من أهل مكة يمنعون التجار من البيع والشراء لهم وكان في مقدمة المانعين أبو لهب هذا أبو لهب هو من عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أول المانعين الذين يمنعون الطعام عن قومه قمنا هذا بالنسبة للصحيفة التي كتبت في ذلك الزمان طيب عند ذلك هاجر بعض المسلمين مره ثانية إلى الحبشة وكان عدد المهاجرين في هذه المره أكبر من العدد الذي هاجر في المره الأولى ثم قدر الله تعالى أن قام رجال إلى هذه الصحيفة الظالمة فنقضوها نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونتكلم عن هجرة الحبشة الثانية ونقض هذه الصحيفة الظالمة بإذن الله تعالى في ذلك القرآن جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا لا إله إلا, إلا أمن أستعطوه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته